في الإبداع في مضار الابتداع عن تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة الشرعية واجبة ومندوبة ومباحه ومقرمة ومكروهة وهذا التقسيم نقله عن القرافي عن شيخه العز بن عبد السلام ثم نقل في آخره اعتراض الإمام الشاطبي رحمه الله على هذا التقسيم فلنقرأ أولا ما كتبه المؤلف نقلا عن القرافي وشيخ بن عبد السلام ثم نقرأ ما نقله أيضا عن الإمام الشاطبي وكيف ناقش المؤلف الشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه كلا من المذهبين وماذا رجح منهما قال رحمة الله عليه وأما الثاني هو التقسيم الخاص بأرباب الطريقة الثانية في تعريف البدع بالمعنى الثاني أن البدع تشمل العبادات والإيه والعادات وعليه جرى القرافي تبعا لشيخه العز بن عبد السلام فهو انقسامها الى حسنة وقبيحة والاولى يعني الحسنة تنقسم الى واجبة ومندوبة ومباحة والثانية وهي القبيحة تنقسم الى محرمة ومكروهة فتعتريها الاحكام الخمسة بيانها كالآت البدعة الواجبة وهي ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشضع كجمع القرآن وتدوينه في المصاحف وجمع الناس على المصاحف العثمانية وترك ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل للبدع الواجبة فيقول مثالها جمع القرآن على الطريقة المعروفة في زمان عثمان وتدوينه في المصاحف وجمع الناس على هذه المصاحف وإلغاء القراءات التي تخالف هذه المصاحف العثمانية مع أن القراءات كانت مستعملة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جمع العلوم وتدوينها جمع العلوم وتدوينها كان العلم في صدور الرجال وكان ينهون اولا عن كتابة لتظل الذاكرة كما هي في قوتها ولكن لما ابتلي الناس بالمعاصي فضعف ذاكرتهم واختلط العجم بالعرب خاف العلماء على اندراس العلم فاذنوا في كتابته فجمع العلوم وتدوينها كان متاخرا عن عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك الاشتغال بالعلوم التي يفهم بها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة, والكلام من اللغة والكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم وكذا تقرير قواعد الفنون الشرعية وبيان فروعها وأحكامها وتفسير القرآن والسنة وتدوين كل ذلك قال وبالجملة كل ما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما يرجع إلى حفظ الدين من ضياع أو تحريف كالرد على أهل البدع والأهواء المحرمة كالقدريه وغيرهم فإن تبليغ الدين إلى من بعدنا واجب إجماعا وإهمال ذلك حرام كذلك او يرجع الى تفهمه فان التفقه في الدين ايضا واجب فهذا كله ونحوه معلوم حسنه ظاهر فائدته لانه اما ان يكون لو اصل يشهد له في الجملة فيكون من, قبيل فيكون من قبيل المصالح المرسلة واما من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب اذا كان هذا له اصل يشهد له في الجمله او كان من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلما سمي بدعه قال وتسميه مثل ذلك بدعه باعتبار عدم وجوده في العهد النبوي على هذا النحو كما سمى عمر صلاه التراويح جماعه ايه بدعه بدعة فقلنا قال نعمة البدع هذه ورد بها البدع اللغوي البدع اللغوي وليست البدع الشرعي لان صلاة التراويح صلاها النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ليالية في الجماعة في المسجد ثم انتنى عن الخروج اليهم مقافة تفرض عليهم فيعجزوا عنها فلما مات صلى الله عليه وسلم وزالت العلة علت مخافة الفرضية جمعهم عمر رضي الله عنه وكانوا يصلون فرادى ومثنى مثنى ويصلي الرجل مع الرجلين واكثر فرأهم عمر متفرقين فقال لو جمعتهم على امام واحد لكان احسن فجمعهم على ابي بن كعب فخرج بعد ذلك فراى المسجد كله بيصلي وراء امام واحد بعدما كان اثنين هنا وثلاثه هنا واربعه هنا فاعجب بالاجتماع وقال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه فهذه بدعه لغوية فا الشيخ رحمة الله عليه البدعة الواجبة هي كل ما كان أو كل ما يرجع إلى حفظ الدين من الضياع أو إلى حفظه من التحريف أو إلى حفظه من, إيه؟ من التحريف كالرد على اهل البدع كالرد على اهل البدع قال فيعتبر هذا واجب بدع واجبه وهو يرجع إلى إما أن يكون لو أصل يشهد له في الجملة وإما أن يكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. قال لماذا تسميه بدعة اذا? هذا ما هو بدعة? اذا كان الاصل في الجملة مش بدعة. واذا كان ما لا يتم الواجب الا بفواجب مش بدعة. قال اطلقت البدعة كما اطلق عمر من حيث اللغة. من حيث الاصل موجود بس الصورة لا ما كانتش موجودة تباعيد بدعه من حيث اللغه لكن من حيث الشريعه مش بدعه قال فهي بدعه باعتبار عدم وجودها في العهد النبوي كما سما عمر صلاه التراويح بدعه والا فهي من السنن اللاحقه بسنته صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى هذه الامور التي مثل بها للبدع الواجبه قال إما أن يكون لا أصل يشهد لا في الجملة، فتكون من قبيل مصاح مرسل أدواح، وإما تكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. اثنين وإن لم لها، لم يكن لا أصل في الجشهد لا في الجملة، ولم تكن داخلة في باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فهي من السنن اللائقة بسنة النبي عليه الصلاة، أعني سنة الخلفاء الرشيدين. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعه ضلالة فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم الأمور مما دخله التخصيص يعني عام مخصوص إذ سنه الخلفاء الراشدين منها مع ان امرنا باتباعها لرجوعها الى اصل شرعي سنة الخلفاء الراشدين محدثة ما كانش على عهد النبي على السلام ومع ذلك امرنا بالتمسك ايه بالتمسك بإيه؟ بقوله اياكم ومحدثات امور عام مخصوص بما الايه الخلفاء الراشدون فما حدث الخلفاء الراشدون مما لم يكن على عهده عليه السلام فهو من الإيه؟ ملحق بسنته الثانية البدعة المندوبة مستحبة وهي ما تناولته قواعد الندب وأدلته كصلاة التراويح على الهيئة المعروفة من مواظبه الناس عليها الشهر كله قال عشرين ركعة والخلاف بين الأئمة في عدد التراويح مشهور قديما وحديثا قديما وحديثا العلماء منقسمون قسمين منهم من منع الزيادة على إحدى عشرة لقول عائشة رضي عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة فقال بعض العلماء بالمنع قالوا بالمنع منع الزيادة على إحدى عشر وقال بعض علماء بجواز الزيادة بجواز الزيادة مع قولهم إن الإحدى عشرة أفضل من الزيادة عليها لأنها هدي النبي صلى الله عليه وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم فقولهم هذا يجعل كلام المتقدمين المانعين من الزيادة راجحا لانه إذا قلنا بأن الزيادة جائزة والإحدى عشر أفضل يبقى الإحداشر أفضل من عشرين طب أنا بزود ليه مش طمع في الاجر والثواء طب الأجل والثواء في الإحداشر لأنه هديوا إيه هديوا النبي صلى الله عليه يبقى إذن كأن الراجح هو المنع من, من الزياده لكن الشيخ يقول هنا من البدع المندوبة صلاة التراويح على هذه الهيئة المعروفة طول الشهر واجتماعهم على قارئ واحد فإنها لم تكن كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه الى ان تشاور فيها ورآها اي الاجتماع عليها بدعة ايه حسنة وقد روي عن علي كرم الله وجهه انه خرج اول ليلة من رمضان والقناديل تزهر في المساجد وكتاب الله يتلى فجعل ينادي نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن ومنها من البدع المندوبة إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمهم بالدين وسبق الهجرة ثم تغير الحال وذهب ذلك القر وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور فجاز تفخيم الصور حتى تقوم المصالح فمن من جواز تعظيم الصور وتفخيم ده فهمين منه ايه ليس المراد بالصور الصور الفوتوغرافية ولا المجسمة ولا التماثيل. يعني الشيخ لا ليس كلامه معناه ان من باب تعظيم ولاة الامور نعملوا الصور ونعلقوها عشان نعظموهم لا المراد بصور الولاء المظهر الخارجي الهيئة الهيئة, الهيئة بيقول لك ان الناس زمان كانت كانت تعظم عظيم الدين عندها التعظيم بسبب ايه بسبب الدين زي ما ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم فعشان كده بقى الامير يلبس حيل وما يلبسش حيل يمشي حافي يمشي منتعل يمشي يركب هو ماشي او يمشي على رجليه ده ما كانش ايه ايه ليه تاثير في القرن الاول لان كان التعظيم مرد الدين كان التعظيم ما رده الايه الدين فالامير هو الامير ومكانته في النفوس محفوظة وتعظيمه في القلوب ايه محفوظ ولو كان يمشي حافيا عمر بن الخطاب مما يروى في تاريخه انه دخل بيت المقدس هو ايه هو ساحب بالايه بالغلام بتاعه وماشي حافي يوحل في الطي، ايه ايه منه ان هو يغير بقى داخل على الجماعة بقى الكفرة ايه يغير كده بس كويس كده فعاتب من قال ذلك وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فالشيخ بيقول بك الزمن اتغير الزمن اتغير دلوقتي لازم ايه عشان لو شفت واحد كده هلابس زي حالاتنا مش هتعرف ان ده الأميق فمش هتعظمه ولا تنزل منزلته يبقى لازم الأميق بك يلبس ويتهيأ ويتجمل كده حتى يعرف ان هو ايه ان هو الامير فالناس ايه تعظمه ادي معنى كلامي ولذلك هو عندك هنا انا عندك نسخي دي قال ومنها ايه من البدع المندوبة اقامة صور وفتح قوسين وقال مظاهر عندك ولا لا قال مظاهر صور يعني مظاهر واكتب عندك في الهامش انظر صفحة واحد وتمانين صفحة كما عندكو سبعين اللي عنده صفحة سبعين اكتب انظر صفحة واحد وتمانين لتعلم أن المراد التجمل والتزين ففي صفحة 81 يقول الشيخ رحمة الله عليه وكذلك إقامة صور الأئمة ليس من قبيل البدع بسبيل فإن التجمل لذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب يعني الإنسان صاحب المنصب وصاحب الجاء وصاحب السلطان التجمل والتزين وأن يظهر بصورة حسنة به مطلوب فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود عمر بن الخطاب رأى حلة بعد قدام المسجد من استبرق من حرير فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها في الجمعة وللوفود فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه الدعوة إلى التجمل للوفود وفي الجمعة لكن قدمت عشان حرير ولا يابس الحرير إلا من, لا إيه؟ الا من لا خلاق له قال فان التجمل لذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حله يتجمل بها الوفود لان ذلك اهيب واوقى في النفوس من تعظيم العظماء ومثله التجمل للقاء العظماء اما تقول تزور واحد كبير كلا صاحب شخصيه ما تروحش بالجلبية الوسخة كده اللي ما تغسلش بقال او لا تلبس احسن حاجة عندك وتاخد العباية وتلبس احسن جازمة وتخط ريحة هي منظرك هي بحيل فهذا هو المقصود باقامة ايه باقامة الصور ان من البدع المندوبة اقامة صور الائمة والقضاء يعني ان الناس اصحاب الجاه والسلطان والمناصب الرفيعة يستحب لهم ان يتجملوا ويتزينوا حتى يظهروا في صورة تليق بهم حتى يعظمهم الايه حتى يعظمهم الناس الثالث البدع المباحة البدع المباحة من امثلة البدع الواجبة والمستحبة والبدع المباحة وهي ما تناولته قواعد الاباحة وادلتها من الشرع منها اتخاذ المناخل للدقيقة المناخل، آه، ودقي درجة أوله ودرجة ثانية، أيه والخلطة والردة، آه، أنت خذ المناخ الصحابة ما كانواش بينخلوا، الصحابة ما كانواش بيه بينخلوا، كانوا بيطحنوا كنا ويجوا ايه واكلين بشعيه، بردته وهذا الان في القرن العشرين، في هذا ال واحد وعشرين بعد الوقت، في هذا الزمان. الاطباء والمتمون بالتغذية والصحة ينادون الناس الا ينخلو يقولوا كلوا الدقيق بالردة وكلوا الشعير لانه صح المدنية خربت كل حاجه اكل الفينو ما ينفعكش اكل الفينو الابيض ما ينفعكش اكل العيش الاسمر اللي انت غبان عليه ده ما تحبوش وبتجيبه للبط والفراخ وفي ناس عايزه تاكله ومش لاقياها هذا اصح لك واغذا واقوى لبطن قلبك وجسمك الله يقول من البدع المباح اتخاذ المناخل للدقيق ففي الاثار ان اول ما احدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشياء المناخل والشبع وغسل اليدين بالأشنان بعد الطعام والأكل على الموائد أول ما حدث الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء صار ينخلوا صاروا ايه ينخلوا انتوا عارفين ها مثل خدوا ولم يمسح هاته عارفين واش عارفينه خدوا ولما يمسح هاته ايه خدوا يمسح هاته يدي الضيف قبل الضهر فطبعا الدور وقت الغداء جعان فصاحب الدار يقول له يا ابني خدوا الغيط كده خدوا الغيط ولما يمسح هاد يوصل الغيط يقلع الخص ما عندناش نخ هم قالوا ايه يوجع تحت النخله ولما توجع ياخد على طول ياكل يقلع الخص من الغيط وايه وياكل يقلع وياكل ساعد ما البطن ثاني شويه كده يوصل يعمل ينفض ايه حود الخص كده ويمسح البنجانه فلما قال له اما يمسح هاد اما يمسح معناته انه شبع فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا في ضيق من العيش ما شبعوش حتى من الشعير وعشان كده ما بين بينخلوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتحة الدنيا بدوا يشبعوا بدوا ايه بدوا ينخلوا ان اول ما احدث الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم اربعة اشياء المناخل والشبع بدوا يشبعوا يأكل ما يشبعوا وغسل اليدين بالصابون بعد الطعام والاكل على السفرة وقط السفرة اللي بتكلف الف ولا الفين في جهاز العروسه ولازم تيجي وعمرهم ما بيكلوا على ولا مرة يقول لك عام فيش حسب من الطبلية طب وجايب السفرة ليه ومرهق نفسك ده ليه اه اه لكن اهو الاكل على الموائد فقال هذا من البدع او المباحة لان تليين العيش واصلاحه من المباحات فوسائله تكون مباحة قال حجه الاسلام الغزالي واعلم ان وان قلنا الاكل على السفره اولى فلسنا نقول الاكل على المائده منهي عنه الا السفره اللي هي المشمع اللي احنا بتجيب مترين مشمع كده تعمل سفره تاكل عليه دي السفره هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل حط السفره مترين مشمع على الارض ايوه يفرشوها على الارض السفره وبالمناسبه استخدام ورق الجرائد في السفره لا يجوز انك انت تجيب الجرائد وتفرشها سفره على الاكل وتاكل ولما تشبع تجيب من الجرائد كلها بما عليها وتاتي في الزباله هذا لا يجوز هذا أمر خطير جدا لأن الجرائد لا تخلو من اسم الله عز وجل ولا تخلو من ايه قرانيه وحديث نبوي ان لم يكن فيها ايه ولا حديث فاسم الله فكل الناس عبد الله وعبد الرحمن ومحمد بن عبد الله وفلان بن عبد الله وابن عبد الرحمن وابن عبد السلام كل الاسماء الموجودة في الجرائد فيها اسم الله فاستعمال هذه الاوراق في السفرة اهانة لاسم الله والله يقول سبح اسم ربك الاعلى فالاسم يجب ان ينزه كما يجب ان تنزه الذات فاحفظوا هذا وانتهوا عنه وانهوا الناس عنه السفرة الاكل على الارض علم شمع علم شمع ده السفرة واما المائدة اللي هي باللغة العصي صفرة صفرة العالية الطربيص هي دي بقى المائدة قال الغزال واعلم أن وان قلنا الأكل على الصفرة أولى توجد الأرض أولى فلسنا نقول الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراه أو تحريم اذ لم يثبت فيه نهي يعني لما يكونك تأكل على الكرسي مش مشكلة عايز توجد تيجي على الصفرة على الكرسي والترابيزه مفيش مشكله الامر واسع الافضل على الارض الافضل على الارض النبي عليه الصلاه علي والسلام كان يقول انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد فكان متواضع فكان متواضع ياكل على الارض يجلس على الارض لكن الاكل على الترابيزه مش مشكله علشان الشباب الملتزمين المتدينين لما يروحوا عند جماعه ويضيفوهم وما يحرجوهمش ما يحرجوهمش ويقولوا مش حناكله على طرابيز لا خلي صاحب البيت يتصرف حاطط السفره حاطط السفره قال اتفضل على الترابيزه ما مش مشاكل الامر واسع مباح الارض مش حرام اذ لم ياتي عنه نهي كراهه او تحريم وما يقال انه ابدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما ابدع منهيا عنه بل المنهي بدعه تضاد سنه ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب وليس في المائدة إلا رفع الطعام على الأرض لتيسير الأكل وأنثال ذلك مما لا كراهه فيه التي جمعت في انها بدعة ليست متساوية اللي هي المناخل والشبع وغسل يد بالصابون والاكل على, السفرة على المع سفره طويلة قال الاربع التي جمعت في انها بدعة ليست متساوية بل الاشنان الصابون حسن لما فيه من النظاف فان الغسل مستحب للنظافة والاشنان اتم في التنظيف وكانوا لا يستعملون. لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم او لا يتيسر او كانوا مشغولين بامور اهم من المبالغة في النظافة فقد كانوا لا يغسلون اليد ايضا وكانت مناديلهم اخمص اقدامهم الواحد ياكل وجمس في رجليه وذلك لا يمنع كون الغسل مستحبا واما المنخل فالمقصود منه تطيب الطعام وذلك مباح ما لم ينتهي الى التنعم المفرط واما المائدة فتيسير للطعام هو ايضا مباح ما لم ينتهي الى الكبر والتعاب يعني انت لما تتعود تكل على الكرسي والترابيزة وتروح عند ناس حط الاكل على الارض ما تقولش لا والله يا جمالنا ما بعرف نفسك لا على الترابيزة يبقى كده اصرفت في التناعم حتى وصلت الى الكب يبقى انت ايه? على ما اتيصل ترى ماشي الارض موجوده ماشي بيش اي مشكلة واما الشبع فهو اشد هذه الاربعه ان الواحد بقى ياكل لغاية ما يشبع خالص تقوله طب اللجمة ده ايه يقول لك والله ما في مجال طيب شوية الشربة لهم يقول لك والله ما في مجال لكنه ما ينفعش انت لازم تسيب مجال عشان لما يعزمه عليك تجبه خطيره. اه مش خدية تقول له والله ما اقدرش. طيب اشتر بشوية الشربة لهم لك لو الله ما اقدرش كده ما ينفعش اه. واما الشبع فهو اشد هذه الاربعة فانه يدعو الى تهييج الشهوات وتحريك الادواء في البدن. ما ملأ آدمي وعاء ايه? شرا من بطنه. انت لما بتتعشر وتشبع بتعرف تنام بتعرفش اتناء. اذا شبعت اذا اتعشيت بعد العيشة كده او شبعت ملتها مش ممكن تنام ابدا. فالشبع مضار وخطيرة جدا. فلتدرك التفريقة بين هذه الاربع. فرق من ايه? المحدثات الم ايه? المباحة دي. طلو والسفره اسم لقطعه من الجلد ونحوه يوضع عليها الطعام عند التناول والمائدة الكراسي الذي يوضع الكرسي الذي يوضع عليه الطعام أيضا والخوان بالضم وبالكسر خوان هو المائدة يعتاد بعض المطرفين الأكل والأكل عليه احترازا من خفض رؤوسهم فالأكل عليه بدعة لكنها مباحة وذكر الإمام الغزالي ايضا أن من آداب الأكل أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة الأكل على الأرض أقرب للسنة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام وضعه على الأرض الله احمد. فهذا اقرب الى التواضع. فان لم يكن فعلى السفرة. ايه الفرق بين الارض والسفرة. يعني ما حدش كمان حتى الحتة الجلد اللي كان بفشة تحت الاكل كان احيانا ما بايه? ما بيحطهاش. يجيب الحلة كده يا على ايه? على الارض الوحدة كده كمان. والمقصود منه هو من هذا? قال انتهى المقصود من? انتهى المقصود من كامل غزالي. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه ومن هذا تعلم ان ابا حامد رحمه الله من القائلين بالتقصير من كلام ابو حامد الغزالي نقل المؤلف يعيش يقول ان ابو حامد الغزالي من الذين قالوا بان البدعة تنقسم الى ايه واجبة ومستحبة ومباحة الى اخر وانه يطلق البدعة على الامر المحدث, المحدث عبادة كان وعادة يطلق الغزالي مع اهل الطريقة الثانية انه يقولوا البدع تخش في الايه? في العادات كمان. ومنها من البدع المباحة الاكل بالملاعقة. ما هو النبي كان بياكل بالمعلجة? كان في معال كان يأكل بيده اليمنى. لكنه كان يأكل بالثلاثة اصابع. هذه بس. كان يأكل بالثلاثة الاصابع فقط. فالاكل بالمعلجة بدعة لكن بدأ في العادات مباحة ومنها التوسع في الطيب من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ربنا وسع الإنسان يوسع نفسه ربنا وسع الإنسان يوسع نفسه ومنها العلامة الخضراء ولا أدري مقصود بالعلامة الخضراء وهي إشارة احدثت لبعض الناس ليتميزوا بها عن غيرهم قال العلامة الخضراء احدثت سنة 73 و700 بامر الملك شعبان ابن حسن ابن محمد ابن قلاوون فلا يؤمر بها الشريف ولا ينهى عنها غيره لان الناس مضبوطون بانسابهم وليست هذه العلامة مما ورد بها الشرع فتباح اقصى ما في الباب وليست هذه العلامة مما ورد بها الشرع فتباح أقصى ما في الباب انه حدث التمييز بها لهؤلاء وقد يستأنس لها بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد استدل بالآية بعض علماء على تخصيص أهل العلم بلباس يتميزون به ليعرفوا فيبجلوا او يسألوا تعظيما للعلم ونشرا له قال وهو وجه حسن بل العلم الخضراء ايه قول العلم الخضرة بل العلم الخضرة قول الايه الخضرة والعم الخضراء ما كانش يلبسة الا بعض الايه الا بعض الناس تمييزا لهم عن ايه عن غيرهم قال فهذه امر مباع لان الله امر النبي ان يعمر بالنساء وبنات ونساء منين يدنين عليهن من جلابيبين عشان ايه علشان يتميزنا عشان يتميزنا قال وقد استنبط العلماء من هذه الايه جواز ان يتخصص اهل العلم باللباس يعرفون به العالم يلبس لباس مخصوص كده محدش يلبسه غيره علشان ايه لما يمشي الناس تعرفه وتحترمه ولا عايز السؤال يساله ولعله من هذا جرت العادة الى ثلاثين سنة الى ثلاثين سنة بان رجال الازهر ايه يلبسون العمة والكاكولا والعمة والجبة فساعد ما تشوف الراجل اللابس العمة والجبة تعرف انهم من رجال الازهر وكانوا قديما رجالا وعلماء فكان لبسهم الجبة والعمة يقول لك هذا شيخ الازهر لا يحترموه ويقدروه وينزلوا منزلته واللي عايز سؤال ايه يسأله الآن المدنية ايه وصلت حتى العمم والجباب ما عدش لا عمه ولا جبه دي امثله للبدعة الحسنة تشمل الواجب والمستحد والايه والمباح قال البدعة القبيحة تشمل بقى المحرمة والايه والمكروهة نقف عليها ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين